وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ آذَابَ صَائِرٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 قل لله رحمكم ثم يوميتكم ثم يجمعكم إلى يوم قيامة ثم يجمعكم إلى يوم قيامة إلى ربي ولكن أكثر الناس لا يعلم وللله الكسّمات والأرض وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِلَى يَخْسَرُ الْمُبَاطِلُونَ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاتٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابٌ يَرْفُقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ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 الساع إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقين لهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم لن وقيل اليوم نساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقيل اليوم نساكم كما نسيتم لقاء.